وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحطا لاصحاب السعير إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ فَابْتَغُوا فِي فانشوا في مناكلها وكنوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أمنتم من في السماء يوصل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أَوَلَمْ يَرْوِنَ الطَّيْرِ فَرْطَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِضٍ مَا يُمْسِكُهُمَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُودٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ من الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزق كبوء نمسك رزقه بل في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي أهداء من, أهدا من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي إِنَّ شَأْكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءُ وَلَهَا صَارَ وَلَفْئِدَتْ قَلِيلًا لَّمَّا تَشْكُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ